بعد أن ذكر المصلف رحمه الله المنظرة الإجمالية بين الرسل وبين أعداء الرسل يعني الإجمالية التي ذكرها الله عن جميع الرسل دون ذكر تفكيري لأحد منهم قالت رسلهم أفي الله سكوا تعتذي السموات الأرض وذكر مناظرة أخرى بين رسل الله وأعدائه قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فمهيت الذي كفر والله لا يهدل قوم الظالمين قالوا فسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار هذا المحاج هو ملك بابل اسمه نمرود ابن كنعان ذكروا انه تمر في ملكه اربعمائة سنة اربعمائة سنة فكان قد طور ودعو وتجنبر وعطى وآثر الحياة الدنيا طبعا هذه اسرائيليات نفاذ ذكر انه بخل اربعمائة سنة هذا لم يفرد في كتاب ولا سنة هذا مما يروى ولا يصدق ولا يكرد فالله اعلم قد كان جمبا سبق من ثلاث اعمارهم ولكن لا ندري كم عاش او كم بقي من كه بالضبط فقوله ولما دعاه قليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام الى عباده الله وحده لا شريك له حملهم الذهن والضلال وسيل الامان على انكار الخالق جل وعلا وعلى عناد ومكابره فحاد ابراهيم الخليل في ذلك وداعي نسير رؤيه فلما قال الخليل عليه الصلاه والسلام ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال قتله والصديق ومحمد بن اسحاق يعني انه اتى الرجلين قد تحكما قتلهما كما اذا اتى الرجلين قد تحكما قدلوهما فاذا امر بقتل احدهما وعفى عن الاخر فكانه قد احيا هذا وعماد هذا الاخر وهذا ليس بمعارضه من قريله عليه الصلاه والسلام بل هو كلام خارجي عن مقام المناظره ليس بمن ان ولا بمعارضه بل هو تشغيل محض هو انقطاع عن الحقيقه تشغيل يعني بيعمل دوشه ينفط انظار القاعدين لحاجه ثانيه عشان ما ينتبهوش للي الانقطاعيه عن المناظره زي دي متسامع ناس كده في ان هو يبوظ لما يتغنى زي يبوظ المناظره ونوع يجي له في موضوع ثاني والناس بتشجع على الايه الفكره الاصليه بوز التشغيل بمعنى خروج عن المناظره لان سيدنا ابراهيم عليه السلام يحتج بان الله عز وجل هو الذي يحيي هذا الخلق جميعا وهو الذي يحيي من شاء ويميت الله يحيي من احيا ويمت من امات من الذي يفعل ذلك يعني يغلب ان فيجلا بذلك الله ربي الذي يحيي ويمت فقول انا احيي واميت بهذه الطريقه خروج عن الرب يعني هل دي موارده لو كان يعني بذلك انه الذي يحيي كل هؤلاء المخلوقين وهو الذي يوجد هذا بالاجماع وبالعله وكلمات لانه نفسه كان ايه عدبا وكان موجودا قبل يعني ذلك ولم يكن موجودا فكيف احيا من قبله فكيف يميت من كان قبل وكيف يحيي الا الا الناس وإلا يرون امالهم ليلا نهار الناس يموتون بليل امر من الملوك وان انا ما قصد من انه امات هذا واحيا هذا فهو اولا على الحقيقه ليس احياء وذلك ان الذي احيا ولن يعطي الحياه وهذا الذي الرجل قد كانت الحياه مستقره موجوده فيه وانما تركه لم يقتله والاخر قد قتله والحقيقه انه مجرد سبب في موته هذا ولا ينفي ذلك انه مسائل المخلوقات الله عز وجل يقول يحيي ويموت بل لحظه خروج الريح لا يملكها الا الله وكم من انس يعني ظنوا قتله ولا يموت واخذوا بالازباب في قتله ولم يستطيعوا وصرف الله عز وجل عنه ذلك اذا شاء فالإنسان مجرى السبب فلا يسح نزة الإحياء والإماثة على الحقيقة إليه فهذا بالجلد لا ينفي كذلك فعل هذا بردود أجيب لا ينفي وجود الله عز وجل مهم من الأحوال ولا يمكن أن يعالج أجيب حجة لا يمكن أجيب حجة التي استجدها إبراهيم من قوله رضيه الذي يحييه وميته فهو انتقال إلى موضوع آخر بعيدا عن المناظرة وهو أنه يريد أن يضاهي ربه عز وجل لا يظن انه بذلك قد موى حين اعتق او عفا ماذا وقتل هذا يقول ذلك يقول هو كلام الخارجين تشغيل محض وهو انطاق في الحقيقة فان الخليله عليه الصلاه والسلام دل على وجود خالق اذا لو على بقدوس هذه المشاهدات من احياء الحيوانات واما تذريا دل بذلك على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها اليه في وردها ضرورة كان امر ضرور انها مستقرة الى يعني من يا سيعة عمق الله مستقرة الى من يحييها هي لم تهى بذكرة الحياة وهي تأبل موت كل هذه الكائنات فطرع الله على انها تأبل موت وترفض فطر الموت فطرة انسانية وحيوانية تجيب تنجج ايها الدي عاجر عليه سهبي اللمش الكهرباء غزل عنه تلقائيا كده حاجة لا يتحكم فيها العقل الإنساني يعني يرد بفعل ما أقول في ملاك الزوخرة غير إجراك العقل بمجرد ما يحس بها اللي هو جايه باعد نفسه طالما للنجاح وده فطرة في الإنسان يقبله وعلى ذلك يعني ما عارضيه عن واحد الحياة توها بلاو الحياة ومع كراهاتي الموت يموت فلا شك ان هذا يفعله فاعل خارص وغير هذا الانسان وغير كل هذه الكائنات والمخلوقات لانها عاجزه عن ذلك فلا بد لكل فعل من فاعل فان هذا ايضا من الفطره الضروريه كما كما ذلك من قبل الاستاذ ده بيقول ان ربنا فطر الانسان لو تسلي ضلت على مثلا وقت ان الخلف الستفد لينظر ماذا ايه ده مشاعر ده فكره ترى صوتي مسلم باللي حصل بان لا بد من فاعل فعل هذا الفعل يستحيل على الانسان ان يقبل ان الفعل لا تدن الغرفاش هذا من ضرورات فطرة الانسان فاحتج الرحيم عليه السلام على وجود وغلفة قبل النمرود وبعد النمرود وعلى في مرك النمرود وخارج مرك النمرود في البشر وفي غير البشر قارب قال ربي الذي وهي ويميت فيقول استمد ابراهيم يعني استدل بذلك بخصوص هذه المشاهدات ان هي وايما على وجود فاعل غير الذي لا بد من استناديها اليه في وجودها ضروره لعدم قيامها بانفسها ولا بد من فاعل ليادي حوادث المشاهده من خلقها وتدبيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر وخلق هذه الحيوانات التي لم تولد مشاهده التي تولد مشاهده مع اهل زيلها ثم إما سجن هم إما زياد فليذا قال إبراهيم عليه الصلاه والسلام رب الذي يعول فقول هذا الجاهل انا عنا. إن عنا في يعول اذا عنى الى انا انه الفاء الذي مشيدت فقد كان روا عند وان انا ما ذكره قتاده السدي ومحمد بن اسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل اذ لم يمنع مسلما ولا عربي دليل صدق يعني اللي كنت احيث هذا الراجل مين اللي بيحي بقيه الكائنات دي كلها مين اللي بيخلي النفس تولد مين اللي شويه بيجاهد الروح الانسان الجميل في بطن امه ده الذي يمت هو الخالق ما يقضينا يبقى. يبقى ليس ردا اللي انت قتلت الراجل ده وفت ده اللي جايب اجواب عن هذه الاسئله لذلك نقول هذا تشهيد محض بمعنى ان هو خلوج عن مقام المنظرة ولما كان انقطاع المنظرة في هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم ان في الناس في الشغدة بتنسى الحجة فافضل فيه الدليل الاخر القاطع لما لا يستطيع ان يشغل فيه ذكر دليل اخر دليل دليل دليل دليل دليل ورود الخالق وابطلنا مدعاه المروج وانفتاه زهره قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فجر الذي كفر اي هذه الشمس متخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرا وقاهرها وهو الذي لا اله الا هو خالق كل شيء فانت كنت كما زعمت انك تحيي وتميت سأتي لهذه السلسل المغرب فإن الذي يحيي وينيت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء فإن كنت كما تزعم ففعل هذا فإن لم تفعله فلست كما جعمت وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقل على شيء من هذا بل أنت أعجز أقل وأذن من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها فبين ضلاله وجهله وكذبه في مدعاه وبطلان ما سلك وترجح له عند جهلة قوم ولم يبق له كلام يجيب القليل عليه الصلاة والسلام به بل انقطع وسكت ولهذا قال تعالى فمهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فارمد معصبه من المهتي فإنه لم يؤمن قال يا رب الله وثمت من ذلك الدليل الأول والثاني الدليل الأول هو الآيات النفسية والدليل الثاني هو الآيات النفسية الاثاقية تنويهم آتنا في الاثاق وفي انفتهم وهذا يعني النوع اللي يعتمد كما ذكرنا هو اكثر انواع استجدالا في القرآن قال ذكره نظرة اخرى من ذلك ايضا منظرة بين موسى وبين فرعون وهي ايضا في الاياء تذكر الايات الاثاقية والايات النفسية قال تعالى قال فرعون ومع رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مؤمنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم رب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي اترك اليكم لمجنون قال رب المشقيه والمغرب وما بينهما ان كنتم كاذبن يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من مقاومه تقال قول يعني قوله والقول المضر المؤرذ والمحاججه والمناظره وما قام به الكليم على فرعون من اي من الحجه العقليه المعدويه ثم الحسيه ودا دائما ان الحجج العقليه انظريه مقدمه على الموجودات الحسيه فإنه لم يعرض عليه العصا والحيه إلا بعد أن عرض عليه العصا التي هي حيه واليد إلا بعد أن عرض عليه آيات الله في السماوات والأرض وسبحان الله لم يؤمن بأي منهما وذلك لما ذلك على أن من لم يؤمن بأيات الله الحسية الذألفين على العقلية الظاهرة في الوجود لن يؤمن بأي معدجة من معدجات وذلك أما ظهور آيات الله في الكون أعظم من تحول العصى إلى حية من يتدبر ذلك؟ انظر ان خلق الانسان من الطين والماء اعظم من تحول العصف الى ايه الى غبا في تشاكل بين العصف وغيم السحاب بدرجه ما لكن التشابه مثلا ما بين النطفه وما بين الانسان ده امر عظيم جدا خلق السماوات الارض اكبر من خلق الناس ففي الحقيقه ان الذي لا يؤمن بعظات الله المشاهده المرئيه لا يؤمن بالمؤمن هذا كما ذكر الله والله ما نزل الآيات إلا أن كذب من الأولون فموليد الموعدات دائما يعني لا يؤثر عند الكفره ايدانا وانما هم يعني يلجؤون الى الادعاء السرحي او غير ذلك من الادعاءات الباطلة لتفسير الموعدات والحجج العقلية اقطع لهم و يعني اضمر لماطرهم يعني اكثر اضمارا لماطرهم لذلك كان القرآن العظيم يتضمن من هذه الحجر ما لا يتضمنه كتاب سبب ولذلك كانت مهجرة القوة مهجرة فعلا باقية لانه تضمن من هذه الحجر العقلية التي تثير فطرة كل عاقل وعقل كل انسان يعني يجب ان يعيد ومما لا تريده في كتاب اخر قال قال وذلك ان في العون قد بحهم الله انا رجح للخالق تبارك وتعالى وزعم انه الاله فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى وقال يا ايها الملأ ما يعلمت لكم من اله مغيري في الاية الثانية, الآية الثانية ما يعلمت لكم من اله مغيري الذي يظهر ما كانت قبل انا ربكم الاعلى وذلك ان الاولى اشد عفضة انا ربكم الاعلى اشد عفضة ما عليه ذراكم ليل ما هو بين في علمه كانه بيدور كانه واقف على الحقيقه وجارث قال فاؤكد لي يا إلي من على القيل فجعل لي صرحا لعلي اضطره الى الى موسى واني لا اظنه من الكاذبين كان راجل باحث عن في ما يظهر للناس بحث عن الحق هو سبحان الله يعني هو عرفت لما اني صرح قديه هيوصل لقد ايه اللي يسمع بالصرح على شان يرنب السماء لكن لو الناس هتشتغل في الصرف ده تبني سنين طويله ويجيبوا دول يبنوا ويدوخوا لعشرات السنين الله اعلم علشان يبنوا ايه سرع عشان فعقول ينحف عن الحق في مهاد للناس بيتجمل ما هو حتى فرعون متجمل عايز يبدو للناس ان هو راجل مش بيعرض الحجه بالبطش ليس واحد ابدا يريد حاكم مهما بلغ ظل من ظل ولو جمد العرو يريد ان يبدو في صورة الذي يبتسم بالبطش انما يريد ان يبدو ايفر في صورة الايه الذي يحاجج ويناظر وعلى الحجه بالحجه ويريد ان يبحث عن الحقيقه واذا وجدها سبها فيرعون شخصيا على ذلك ولذلك طلب بناء لي الصرح فسبحان الله طبعا هو بالقطع والجزم اليقين هو انت لو طلعت هتشوف قد ايه من السمك كان في المليون منها لا مليون دي حاجه ما تذكرش ولا لما لما لما جميع ما الانسان كده لو عمل و فوق الارض ارض ثانيه هيسوها قد ايه من السماء ده ده لا يمكن ابدا ده عاكر لو فكر اي اجل ده تفكير يبقى انا ايه اباني انه يطلع هذا الاظلم ده الناس ما عرفتش من الكون ده بعد الا يعني مثل هواء موجود في اكثر المطاحن وسخا فما يبرك هذا الانسان قال الله تعالى في احداث الانبين ووضحوا بها استيقنتها انفسهم ذلك كله في مقاله المعاند يعلم انه عبد مربوب وان الله هو الخالق البارئ المصور واله الحق كما قال تعالى وضحوا بها واستيقنتها انفسهم دون نوع وعروه فهو الذي كيف كان اخر المسلمين ان هو اراه اطاع العبيد قومه اراه اتباع قومه الهه على ما يقول ايا ما كان ولم يوجد يعني في في الامم مثل هؤلاء الـ الـ يعني المصريين القدماء في استباع البحر ولله حتى دخل البحر وراء فرعون والعجب والله قال يا فرعون قوم يا فرعون الشيء لا معنى له يعني هو ما ده بك كبناء الصرح وبناء الاهرامات وايه ولكن الاعجب ما يمكن هذه المتابعه الى ان يصل الى ان يدخل البحر المنفلق امام اعينهم كما قتلوا الصحاره وهم يعلمون بالقتل اليقين وما مضمون ومع ذلك قتلهم فسبحان الله استخف قهوه فقاتوه انهم كانوا قوم فاسقين اخره الله نكال الاخره والاوله قيل الاخره من كلمتيه والاوله منهما الاخره انا ربكم الاعلى والاوله ما ارسل لكم من اله غير التفسير الثاني اخذه الله نكال الاخره عذاب الاخره وعذاب الاولى ما اصابهم من ريه ولا غابا كورثون في هذه الدنيا قال موسى عليه السلام على سبيل انكار اليه تركه وانهار انه ما كم رب ارسله وما رب العالمين لانه ما قال له ان رسول رب العالمين وكان قبل ذلك محاوره على ما يعني شعر موسى عليه الصلاه والسلام من يعني ال ال القاء القتل الذي قتله قال علم ربك فينا وليدا ولا نسفينا من امور كثيرين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين يعني قتل ذلك المصري قال فعلتها اليه وانا من الضالين لانه لم يكن يعلم ما عليه الوحي بعد ذلك بالنسبه الى ما صار اليه من الضلال كان قبل ذلك من الضالين قال وثلك نعمه تمنها عليه انا عبدت بني اسرائيل دعني اوص وبكره بالذنب الذي فعله وما شيء عند الظالم اقسى من ان يكرهه او يذله وتلك نعمه تمنها عليه انا عبدت بني اسرائيل هذه نعمه انك عبدت قومي حتى يعني او تريد الى قتل هذه النفس او ما قصدت قتلها وايش قصدت الدفعه عما استعبدتم او اتمنوا علي بانك لم تستعبدني كما استعبدتم هاه ما لي يعني زي ما الظالم ده يمنو بحقي بحق الناس اذا اعطى الناس حقهم قالت علتوا بكم كذا وكذا لم نقتلكم كما قتلنا الناس ولم نغنمكم كما ظلمنا الناس ولم نفعل بكم كما فعلنا بالناس هذا مما تمن بها علينا ولك كلمات تمنها علي انا عبدت بني اسرائيل يعني ان لم تستعبدني هذه مما نحن نريد ذا قرار يعني على الوجهين واذا انك لم تستعبدني استعبدت بني اسرائيل اتمنى علي انك لم تعبدني انا او اتمنى علي بما صنعت وقد عبدت قومي واظلمتهم فانما ذكر الظلم ما صرف قرؤ لو يريد ذكر هذه المساله قال في العرو و ما رب العالمين وكانه لا يعرف اعاقل هو او عالم هو او لا فسهل بما الذي تدل على ايه على السؤال اذا بتسال بها عن غير العاقل كانه لا يعرف عنه شيئا من سوى من رب العالمين قال ولا يا رب العالمين هو ايه ده لا, لا يعرف عنه شيئا وهذا من جبروت الكفره وظلمهم ويعني عنادهم قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم افل لنا ربك ام الحديد له ام من لحاس ام من زهد ام من فضة ارسل لنا ربك هاتل لك بتاعه فانزل الله عزلنا قل هو الله احد الله الصند لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفا عاد وذا من العناد البيب قال فرعون وما رب العالمين فاجابه موسى قائلا وَمِنْ سَقَرٍ وَمَسَاوَاتِهِ وَالْأُفُقِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْخَالِقُ جَمِيعَ ذَلِكَ وَمَالِكُهُمْ وَالْمُتَصَرِّفُ فِيهِ وَإِلَهُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا الْعَالَمَ الْعُلْوِيَّ وَمَا فِيهِ مِنَ الْكَوَاكِبِ النُّجُومَاتِ السَّوَارِقِ وَالسَّيَّارَاتِ وَالْعَالَمَ السُّفْلِيَّ وَمَا فِيهِ مِنَ الْبِحَارِ وَأَنْهَارٍ وَقِطَارٍ وَجِبَالٍ وَأَشْجَارٍ وَحَيَوَانَاتٍ وَنَبَاتٍ وَشَمَامِ وما بين ذلك ذا الهواء والطير والسحاب المسخر واللياخ والمطر وما يحتوي عليه ذلك عليه الجو وغير ذلك المخلوقات التي أعلموا كل ممكن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجود ومهدث خالق وهو الله الذي لا اله الا هو رب العالمين الجميع لنا لون متخون وعبيد له قادمون دليلون ان كنتم لقنين ان انكرت لكم قلوب والنور وابصار النافذه هذا النور هياتي الا افقيا رب السماوات والارض وما بينهما وبدا بذلك انه ابعد عن ملك فرعون الذي يدعي ان فرعون بيدعي الاول ان هو ربه والاعلى ولا يوجد لهم إلى ما يوجد فمن الذي يملك هذه السماوات ومن يملك هذه الأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بشيء فأيقنوا بذلك فمن كان موقنا فهذه أوضح اليقينيات ومن لم يوقن بهذه فلا يمكن أن يوقن بشيء ولو أتاه ألف دليل لأن وجود السماوات والأرض على هذا الإثقان والإحكام والإحكام يعني السير المنتظم لا يمكن ان يوجد اباءا وعربا ولا يمكن ان يوجد غير موجود وهي في ذاتها جمادات مستقره الا من يسيرها ويندبرها ان كنتم مؤمنين بذلك كبرى اليقينيات اعظم اليقينيات في هذا الوجود وحده لله عز وجل قال فرعون لمن حوله قال قال لمن حوله الا تستمعون لمن حوله من ورائه ووزرائه وكبرائه ورؤساء دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهجاء والتكذيب للموسى عليه الصلاة والسلام في المقالة ألا تستمعون أي ألا تعجبون من هذا في جعمه أن لكم إله غيره إيه إيه ما العجيم في ذلك الأمر فعلا ما هو يعني استغلال أو حاولة استغلال يعني طريقة القطيع الناس اقول اه ده حاجة عجيبة جدا كله يقولوا اه ده حاجة عجيبة جدا, جدا. كله يقول حاجة الا تستمعونك ان يريد ان يقول هذا اعدم كلام يموت مع ان هو كلام العجيب ان انكار ورود الخالق عز وجل هو العجيب يا الكلام ولكنه يريد ان يجب ان ناسه خلفه وهو اصلا قوم فرعون يمتعودين ان يقول فرعون يغروه بالضبط حتى لما قال ماذا تعملون ام قالوا ماذا تعملون ببط هم يقولون ما يقول قال للملئ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بفحله فماذا تهوروا كانوا يقولوا جاوبوا كده على طول لكن هم متعودين يقولوا زي ما بيقول بالظبط لا يقولوا يقولوا امين بالظبط يقول اول ما يقول حد يقول زيها وبعدين بعد كده جاوبوا لكن كما دلت الايه الاخرى قال عبد الله بن وجود العرب قال للملأ والقوم في العوام ان هذا مساهر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون يعني كرروا الكلام اللي هو ايه قال بالظبط يعني هو بيسال الملأ بيقول لهم ماذا تأمرون ام قال زيهم ماذا تأمرون وبعدين قالوا ارجوه اخا بعد ما في الراجل قال له المفروض يقول حاجه ثانيه لكنهم متعودين ان هم يقولوا زي ما بيقول بالظبط نعوذ بالله من ذلك الحال قال انا قال لمن حوله الا تستمعون فإن موسى عليه السلام وجه الإخطاب إليهم إنه يريد أن يقيم عليهم عيب للحجة ويدفاعهم إلى التفكير في أنفسهم قال ربكم ورب وبائكم الأولين ما التفتش إلى الكلام له في رغون ومحاولة السلام التي يعني يريد أن يزغى الناس بها واستغلال الطريقة القطية أن الناس سوف تشيروا كالقطية خلفها فوجه له الكلام خاصة في أنفسهم والنوع الثاني للآيات وده كل بيرتق النفوس معاني لا يمكن أن تزول قال ربكم ورب آبائكم الأولين يأتي ليه النفسية خلق الإنسان أكبر دليل خلق السنوات في الأرض وما غيره ما هو خلق الناس خلق الإنسان نفسه لك سيدنا إبراهيم عن التنمي نفسي قال ربي الذين حيو الميت قال رب قال فأتي فإن الله عجل السمسي ذل مشيخاتيه من المغرب فذا نوعي الآيات هما دائما الذي الذي يركي الله بهما عباده وقال ربكم ورب آباؤكم الأولين اي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد فيكونون الثالثه بالآباء فإن كل واحد يعلم انه لم يخلق نفسه ولا ابوه ولا بنوه ولم يحدث ولم يحدث غير محدث وانما اولده وخلقه القوم العالمي وده من الاوضاع اللي ابن ابطلان منكر العول اللي الابائخ الاولين وفرعون رغم ما كانش موجود فمن يكون هو الرب الاعلى وفرعون كان يعني لم يكن موجودا حتى يخلق ابائخه الاولين ودي حجه ضروريه بالقطع انه لا يصل ان يكون فرعون والرب الاعلى ولا وهو, وهو كان ادما عندما وُجد الادول الاولين قال ربكم ورب آبائكم الأولين ذكر عمر مقر ان القرون الاولى وهو ما كانش موجود ذلك بيسال يقول ما ما لا كان له كون قالوا لا طلعوا عند ربذي الكتاب اذا هو مقر انه كانش موجود وانا عارف عنه حاجه ولا ادري عن سالها فكيف اذا يدعي انه الرب الاعلى او انه لا يعلم الا انه ويرى الله فهذا ايضا يقول هذا مقامان كما المذكوران في قيد على سبيل ايهنا في الافاق وفي الانفسين حتى يتبين لهم انه الحق وما هذا لم يستفق لم يستفق فرعون وهنا وحدته ولا مزع من جلالته ليس مر على طويلي وانادي وكفران قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون ليس له عقل في دعواه ان نعبد رب غيره هو في الحقيقه انقطاع شديد بس محاوله الانتقال لمساله ثانيه وهو انه فشل في الطعن في في الرساله ذاتها فاشل في الطعن في التوحيد في وحدانيه الله فهو يلج الى الطعن في الرسول في الداعي الى الله عز وجل وهذا دائما طريق الظالمين المجرمين ضد الله كما في المناظره الاولى في ما بين اعداء الرسل وبين الرسل قالت بقول لهم اد بالله شك ف اد بالله زكن تعليل السماء والارض يدعوكم يا انصر لكم ينذركم ويؤخركم الى اجر متمم مفيش جواب شبه قالوا ان انتم الا بشروا مثلنا يبقى المحاوله هنا كانت طعن في, في الرسول في اد بالله في الذين انت مش مثلنا انتم وهي حقيقه الامر والحقد ولا يعذ بالله والحسد ان هم ليه مش زي الرسل ليه بخصوا بذلك لم نؤمن حتى نوتا مثل ما أوتيا رسول الله هكذا تقول لهم أنفسهم وليالهم لا قالوا إن انتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبدوا آباؤنا فأتيونا بسلطان مبين إذا قالوا لهم قولت أو حلطان الممثلة البشرية وأقرت الرسل بذلك قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يقول له على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله يبقى اذا هم بيحاولوا يعالجوا المرض الحقيقي مرض ايه مرض ان ربنا الذي من مرض الحسد بان العلاج بتاعه بان ربنا الذي من المرض الحقيقي هو الحسد حدد الرسول علاماته والله فيريدون علاجه العلاج باثر لو لو نظر الانسان ان الله عز وجل والذي من على عباده والذي قسم الارزاق لا ما أصاب ذلك الحسد وانما هو اضطراب بالحسد الاطراب على عطاء الله عز وجل وقسمه ولو علم ان الله والله شاف موضعها ومن على من شاء من عباده وان الفضل لمن لا للعبد لكان ذلك داعيا الى حب ذلك النبي انعم الله عليه بدلا من بغضي وكراهتي وحقدي عليه وهو مرض دعوي اصلا هو نفس المرض هو مرض الحسد كما كما قال يا قومي علي تديه ملك بسر وهالي الأنهار تجري من تحتي أفلا تنصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهيل ولا يكاد يبين فلولوك عليها سورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين وجه الطعب كله كان في سيد نموس عليه السلام وهو عصرا سائف للناس مش شيفا كوي فإنه ما بالدنيا يعني مدحل نفسه ومسخر الدنيا عشانه ولكن حسف نوم شديد يا قوم ألي اليس بيملك الشمس الاطول اليس في النادي هنا دليل على ان هو كانه حزن ومش شايفينه كويس افلا تطوبون اليس بيملك الشمس هذه الاماره قد جه في افلا تنظرون تمشين ولا ايه وايه اللي خلاها حاسب ما بنشوفين هم شايفين التاكيد 80 دول نهار بس هو شعوره بان هو يعني اي جاءت ملكو ده جدا هؤلاء المروق او الظلم ليل ونهار يقولوا احنا احنا احنا راح جه ما امشي كل الدنيا تقول ان هو ايه اتحرق ازاي ونحو ذلك هو لم ينفع على ذلك وبعدين ان ما هوش فلوس كبير فالنموس ما هوش فلوس كبير فلولاك عليا سوره من نهاد او جاء معه الملائكه مقرمين تستخف قومه بباؤه ان هو يقول ام انا خير من هذا الذي هو مهين ما عشان ايه عشان ماوش فلوس ولا يا كاذب يمين هو مش قادر يقوله ما يبينش عشان عنده رغبه بس ربنا جعل المعذور نفسه دي ان هو ايه قادر على البيان التام فترعون يقول ولا يا كاذب يمين مش عايز يقول ايه مش يعربين كاذب يبين طب ما هو ده المطلوب اللي بيسألوا ايه يبينوا خلاص لا يا كاذب يمين لا تضر ولا يا ابو الله ففرعون لجا الى الطعن بالرسول زي ما الاقوام لجو الى الطعن بال في الرسول اللي عجبين عن الطعن في المؤسد اللي عجبين عن الطعن في التوحيد والذلك دائما الدعوة التعوة ده دعوة مقبولة لدى العزمة ولا بد ان يقبل الناس يبدأوا يطعنوا في الداعي الى الله يقولوا مجرين يقولوا كذبين يقولهم أفاك يقولهم شاء مجمون يقولهم اي الواق عشان ينفروا الناس من الداعي نفسه ودي دائما الذي تجد عند الناس ايضا صاغيه في جسم الاحياء وعند التامل عند الاستمرار في الحجه وذلك الطريق الصحيح انه لا يلتفت الى الفهم الذي يكيلونه فيونه له يستوي عمق كثير جدا سيدنا موسى لما قال فرعون ان عنه انه مجنون ما سجلتش عليه مجنون وانا لست ذا استمرن هو يريد ان يهدم هذا الباطله في قلوب الناس فقال رب المسجد والمغرب وbbenehuma ان كنتم تعقلون تفاضل حجه عقليه وتناسب عظيم جدا ده غير ذكر ان هو قال المجنون وذكر ايه ان كنتم ايه تاخرون يا العاقله كيف ان الشمس دي طالعه ازاي وتغرب ازاي رب المشرق والمغرب والمشارق والمغارب الممتده خارج ملك فرعون قال رب المشرق والمغرب وربينهما ان كنتم تعقلون فثل فرعون في الحقيقه فما لا سمى وجد الا نوى الجا الى سوله البش قال لاين اتخذ اله غيري لا اجعلنك من المسجونين هذا واصيل الظلمه كما قال اعداء الرسل للرسل لا نخرجنكم من ارضنا او لا تعودون في ملتنا بعد ما بينوا الحجه ودفعوا وحاولوا الى المرض وذكروا ان الله الذي يعطي ويمن وان الايات الحسيه ليست يعني بايديهم كما انهم لن يؤمنوا بها الا اسد قالت اقا اصلا تهديد والعي لا نخرجنكم الارضنا او لا تعودون في ملتنا فاوحى اليهم ربهم انكم الظالمين انه اذا اسف الايات الحسيه واستقرت الحجج واقيمت وظلوا على كفرهم فلا بد اهلكهم والله ولا ممكن انكم الارضين بعدهم غيرك من خاص مقام وخفوي فتشعون هدد بالسم وسبحان الله يعني يعني اولا يعني يكر في القرآن أنه استعمل استجنة عقوبة وفرعون فاستجن عقوبة قديمة على هذه الأرض ولا حول على قوة إلا بالله قال إذا اتخذت إلها قال موسى رب المشرق والمغرب واذا إلهما إن كنتم تعقلون أي هو الذي جعل المشرق مشرقة تطلع منه الكواكب حاولوا تبر الشمسا اولا يا حاولوا المغرب مغربا المغربي في كواكب ودوراته وسيراته مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها والله لا اله الا هو خالق اليوم اظلم والديان رب الارض والسماء رب الاولين والاخرين خالق الشمس والقمر والكواكب السائره والثوابت الحائره خالق الليل بظلامه والنهار بضياءه وكل تحت قهري وتسخيري وتسييري وكلهم في ثلث يستحون يتعاقبون في ثلث الأوقات ويدورون فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلق من وشاء فإن كان هذا الذي يذره أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشيق مغربا والمغرب مشيقا والثابت سائرة والثابتة كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه في الآية السابقة فلما قامت الخدج على فراش العرش وذهبت شبهه وولد وانقطع سدته وندم قلبه قور في اليونان عدله واستعمار جهيه وقوته وسلطانه وسلطته واعتقد ان ذلك له نافع ونافع في موسى عليه الصلاه والسلام فقال وظن انه ليس وراء هذا المقام مقام لئن اتخذت اله غير غيري لاجعلنك من المشركين قال: "ولدتك بشيء مبين فهنا كان كما رقم استلبه الدموسو كما رقم ان هو لا يريد ان يعرف في سوره البقره اول ما لقى مخرج انه بدل ما يسجنه يظهر ان في حجه قال: "فاتني ان كنت بمصدقي فالحق عصا فالى هي ثوبان مبين ونزع يده فايده هي بؤباء الناظرين قال ما قال البلى حوله ان هذا مساحر عليم" يريد ان يخرجكم من ارضكم ذا بخرج اطول نفثه بال리즈ه لفرعون انه يحاول ان يمر مده طويله امام قومه في صوره الذي يبحث عن حقيقه والذي يناظر الحجه بالحجه وهذا اسلوب معلوم ولكن لا يجدي شيئا الى اخر ما قص الله عز وجل عنه حتى قصمه الله قصم الله قاسم الجرابره فاخذه اخذ عزيز مقتدر ومناظره الرسول لاعداء الله بهذا الباث يا رسولي الكرماء و مقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الامه اشهر من ان تذكر فمن شاف اليقرا في المصحف ينتفي هذه لغدمدي الا ان امته لم يكن فيه من يجهد الخالق فانهم يقرون به وبربوبيته ونقول بمعنى من معاني ربوبيته ولم يقر بالربوبيه على حقيقتها وإلا لو قرروا على حقيقتها لدفعوه بذلك إلزاماً إلى الإقرار بالألوهية لكن أقروا ببعض معاني الألوهية دون أن يستحضروه في قلوبهم وهو وليس أنتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله وليس أنتم من نزل من السماء ماءً فحيي به الأرض بعد من, من بعد موتها لا يقولن الله وليس أنتم من خلقكم لا يقولن الله إلى غير ذلك من الآيات هم كلونا بخلق الله للسموات والارض وانفسهم ولكنه يشركون به في الهيته كما انهم اتخذوا ارضابا للول يسمنون للول عز وجل ما يشتهون باهوائهم وارائين من غير مستند من شريعه الله ما يقول الائمه في ذلك ايضا لا يخرج عن هذا الطريق وهو ذكر الحجج العقليه ان في خلق خلق الله عز وجل في الأبص وفي الأفق ولم يستعمل السلف من الأئمه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الحجج الكلاميه والمنطق اليوناني بينما استعملوا الحجج الفطريه السهيه التي يقبلها العالم والجاهل وما يسره وما سهل بعيدا عن ذلك المنطق اليوناني الثقيل لذلك نذكر انهم استنبطوه بطريقه قرآنيه ثم قال يحيى بن ابي قحمه رحمه الله ان الرسول ساله عن ذلك كان عن وليد الناس فاستدل لو باختلاف اللغات والاصوات والانغامات ما الذي علم الانسان وهو انسان واحد وعقله واحد علمه كيف تختلف كي علمه اللغات على اختلافها والاصوات على تفاوتها والانغامات كذلك فهذا داء القدره الله في النفس وعن ابي حنيفه رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن ولود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مذكر في أمر قد أخذت عنه فذكروا لي يعني دعوني مفكر أفترض ذلك فذكروا لي أن السفينة في البحر موقرة فيها من أنواع فيها أنواع عندها المتاجر وليس بها أحد يحرصها ولا يسوقها وهي ما على ذلك تنهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج لإضافة حتى تخلط منها وتسير حيث ساءت بنا فيها من غير أن يسوقها أحد فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل فقالوا يحكم هذه الموجودات لنا فيها من العالم العلوي والسفلي وما استغرب عليه اشياء المحكمه ليس لها صارع فبولد القول انا بقول لك كده المسمار المدفوس في الحيطه الجره المدفونه في ارض كل حاجه كده اي حاجه لاغى ده في حد هنا عاملها دي الاشياء اللي اللي تصور كده ان الحديد نزل من الجبال ونزل الى المكان بتاع المصانير ونقى نفسه من الشوائب وعمل نفسه صلب وبعدين صبوا بشكل مسمار لراس عشان يبدا يمنها وحته حاده عشان يخش تخش في الخشب يقول لا ده هو اللي عمل بنفسه كده كل الناس بتضحك عليه ولا شك انهم لا يمكن ان يخبروا بذلك وهي معين ده مصمار بس مصمار من المصميش لكن هو بالتأكيد ان المصمار يبقى ديه يجب اكيد اللي عمله لون غرض فيه لانه حتة الدقي بنا وحتة ايه يغش بيه واي عاقل انتكه مش هيدق من هنا على هنا هيمسك لدق الام ده بديجي في التصلف لا يسك ان هذا ده اتقان مش متقد مش حقيقة المصمار ده حاجة احنا نقف نعم المصميش في مصر هنا فما ده <تصفيق> فطبعا بقى بما هو الانسان استطاع يعمل اشياء كتيره جدا يعني متقنه جدا حد عاقل يقدر يقول لي الكمبيوتر ده يعمل نفسه مثلا يعني حاجه ادق شويه الانسان عقله اضعاف اضعاف كل شيء في كل شيء ولا يمكن هو في وجه المقارنه اصلا على ما اعطوه ما في هذا الجزء الصغير جدا في مخ الانسان يعني من امكانياتها الهاله ما زالت يعني تعجز الناس عن فهمها سبحان الله لا يمكن لا يمكن لعقلنا ان يغوص الى ذلك هذا الشفيره ان الله انه صور من الخالق عز وجل فقال هذا ورق تطوب طعم واحد ساكله الديد فيحرق له بيتا حديث الا الحرير دود القز يعني وياكله النحل ياكل من العشب وتأكله الثاء والبقر والانعام فتلقي باعلى المراوس وتأكله اللباق فيخر الورد وال리스ك وما هو شيء واحد فسبحان الله ايه جميله واستدلال ايضا هو من من نوع نفس نوع هذه القران كما ذكرنا ما النبي احمد ابن محمد عليه والله الرسول عن ذلك فقال ها هنا حثن خطير املس ليس يعني في البيضه يعني حثن خطير املس ليس له باب ولا منفذ في فيه. في الصفحه دي ظاهره كنتبه البيضاء وضعتنه كالدهر الابنية انه ابيض من بره ويضع ايه اشخاص فبينما هو كذلك اذ انصدع دداره فخرج منه حيوان سميع بطير ذو شكل حسن وصوت مليح يعني بذلك البعضة اذا خرج منها الديك او الكتكوت يعني وسبحان الله الكتكوت ده اي من اقتربنا لانه خلال واحد وعشرين يوم بس فيتحول من بعض وطفار الى كائن كامل سمع وبصر ودين ورجلين سرعه عجيبه الانسان بيتكون في 9 اشهر لكن التكوين ده 21 يوم اليوم توضع البيضه الملقحه تاكل عليها الدجاجه تبدا التحولات 21 يوم يتحول الى جهاز عصبي وجهاز يعني تنفسي وتناسلي وهضمي ودوري قلب وشرايين واوردة وشعيرات دمويه ورئتين وجناحين ورجلين وعضلات ومخ وأعطاب لا حاجة في واحد عشرين يوم وان يشوفه جاء بسرعة هائلة يتحول هذا الكائن ولو لاحد شاف الفرق انه هو طالع شكله ايه من البيضة وبعد شوية يبقى له انه ايه سبحان الله والله اي من ايات الله عجيبة العصفور ده يطلع من غير ولا ريشة والوان الريش بعد كده عجيبة الفكر وهي زي الوان ريش ابوه وامه موجود يعني السفره في كون ال ال زي ده يطلع بهذه الالوان وبهذا الترتيب والتنسيق مرسوم والله رسمه يعني ما يحتمل انها مش ما يعني ال... ال... الالوان متناسقه بطريقه يعني في منتهى م... مبدعه في منتهى الجمال سبحان الله سورة ابو نواس عن ذلك فانت تامل في رياض الارض وانظر الى اثار ما صنع الملك وعيور من الذين في ساطق باحداق هي الذهب التبيج على قدر الذبر الجديد شاهدات بان الله ليس له شريك قال ابن مكذ صغير ولا بالعافيه فعجب كيف يعطر اله وكيف يجهده الجاهل والله في كل تحريكه وفي كل تسيره شاهد وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد سئل بعض العرب عن ذلك وما الدليل على وجود الرب تعالى فقال يا سبحان الله ان البعره لا يدل على البعير وان اثر الاقدام لا يدل على المسير بسماء ذات أبراج بأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا أدل ذلك على ولود اللطيف الخبير ها أحسن هذا الكلام كان طيب وجميل وما رجعه إلى أدلة القرآن والسنة كما ذكرنا أدلة عقلية سليمة صحيحة من خطب قسط المساعدة الإيادي وكان على ملة إبراهيم رحمه الله في الجاهلية وأظن يعني لا تسبت يعني وأظن شيئا منها مصنوع يعني لأن في آثر آآ تدل على ايه على اه اه تاثر بالقران خصوصا خاتمتها فريق في الجنه وفريق في السعير واضح ان في اشياء اضيفت يعني الى الايه الخطبه على ان كانت اصلا ولكن هو دليل على ان العرب كان فيها عقلاء يوحدون الله في الجاهليه وهذا لا شك فيه قال ايها الناس اجتمعوا فاسمعوا واذا سمعتم فوا من الوعي يعني واذا وعيت فانتفعوا وقولوا واذا قلتوا فصدقوا من عاش مات حق والله من عاش مات اي اهل ايش لازم يموت كلمه بسيطه لكن حق وتجعل الانسان يقر على مسير العدل من عاش مات ومن مات فات انتهى وضمحل وذهب وتحلل وذهب ما كان عنده وكل ما هو ات اذ وان طال المدى يعني فلا بد ان ياتي مطر ونبات واحياء واموات ليل داج يعني مظلم وسماء ذات ابراج ليل داج وسماء ذات ابراج ونجوم تزهر وبحار وبحار تزخر نجوم تزهر, تزهر وبحار تزخر تزخر يعني مليئه بانواع الاشياء وضوء وظلام وليل وايام الليل اللي هو ليل الايام اللي هو النهار يعني وبر وآثان يعني هي الأشياء المختلفة المتناقضة مش متناقضة مختلفة متنوعة كيف وجدت دليل على ولود إرادة وتخصيص بعض الأشياء بشيء دون بعض وكل منها له صفات متقلة دليل على ولود الإرادة والقدرة إن في السماء خبر وإن في الأرض إذا راض سماء تخبرك يعني عن رحدانية الله عز وجل وكذا في الأرض إذا راض يحار فيهن البصر بهاد موضوع وتقف مرفوع الارض ممهده موضوع علينا ويسترى حتى نسير عليها وتقف مرفوع يعني مباني مرتفعه سماء ونجوم تغور وبحار لا تفور نجوم تغور تغرب وتختفي وبحار لا تفور لا تغرق الناس مستقره في اماكنها لو اذن الله لها ان تغرق الارض لا اغرقتها وما نايا دوان ودهر خوان كلمه منكره منايا دوام صحيح المنايا اسباب الموت دوان يعني قريبه الانسان ممكن في لحظه كده ممكن يوصل لنفسه كان قرب الموت وهو واسباب الموت كثيره جدا اه والله العظيم واحد بيشوف امثله عجيبه واحد في قمه الصحه والسلامه صحى الصبح فتحوه لقوه مات مات ليه ما نعرفش صراحه ان هو ان تقول له جلطه قلبيه في الاخر ان هي قلبه يقف ما هو ده هنعمله ايه انا اقوله انا ايه اللي توقف القلب جاله امر ان هو في ايه فوقف هو كده يعني حاجات تحصل لعيان يبقى قاعد كويس كده بره واحده بصوا قلبه وقف كارديو كارست خلاص وقف ظهر خوان بقى ده من سبب الظهر الذي لا يذوس لكن هو يعني المقطود صحيح وهو ان الذي يامن الى الدنيا لانها ايه لا تستمر له وسوف يصيبه من ما لا يتوقع ولكن هذا لا يجوز ان ينسب الى ايه الى الدهر قال النبي عليه الصلاه والسلام في مرويه عن ربي عز وجل سبحانه وتعالى يسبون ادم الدهر وانا الدهر وقلب ليله نهار فالله عز وجل هو خالق الاشياء ومقدر المقادير التي تنسبونها الى الدهر فدهر خوان ديك كلمه منكره ولكن هو على عاده الجاهليه كحد النستاصي ووزن القصص شايفيها البقس في بعض القصة كما كوني من سأخذ يعني الامور موجودة بالعدل وبالضبط والاتقن والاحكام اقسم قص قسم لا كاذبا فيه ولا آثما لان كان في هذا الامر ربا لا يكون النسخة يعني ان ربنا ترك العباد على ذلك هل معنى ذلك ان ربنا راضي ده لو كان كده يبقى لابد الناس قطعه ايه عليهم من عباداتهم غير الله لا ان كان فيه رضا وان كان الله لم يرضى وودود ان الناس يملى لها ليس ذلك علامه على رضا الله ربنا عايز يملي للكافر املاء طويلا ثم ياخذه عذرا ليس في ذلك رضا منه عز وجل قال ثم قال يا ايها الناس, أيها الناس ان لله دينا هو احب اليه من دينكم هذا الذي انتم عليه وهذا زمانه واوانه هذا زمانه واوانه ان هو رباع اخر ذلك عن اهل الكتاب في قرب بعثه النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال ما لي ارى الناس يذهبون فلا يرجعون لما بيموتوا يذهبون فلا يرجعون اللي بيموت منا ما يرجعش ارضوا بالمقابر فاقاموا او تركوا فناموا يعني هم وفي الحقيقه هم عابدين على الايه عن ان رجوع ولا يستطيع احد ان يرجع حسبي الله ان يعافينا في وضحنا واخرتنا في بعض الفاظ هذه الخطبه قال شرق وغرب ويثمن وحذ حزبه امره يعني اهمه وسلم وحرب ويابس ورطب واجاد وعذب وشموس واقمار ورياح وامطار وليل ونهار واناث وذكور وبارار وبحور وحب ونبات وآباء وأمهات وجمع وأشجار أشياء كثيره مجموعه وأشياء كثيره متفرقه أو الانسان يجمع خلقه ثم يتشتت بعد ذلك كان متشتت الخلق قبل ذلك ثم جمع وهكذا النبات وكذلك الحيوان كان ماء وطين متفرق في في الاجزاء ثم اجتمع ثم يعود ترابا يتشتت ايضا في الاثاف وآياس في اثلها ايات ونور وظلام ويسر وإعدام لا نفقص ورب وأصنام اشياء مختلفة متنوعه لقد ضل الانام نشو المولود وواد مفقود نشو يعني ناشئ ناشئه الناشئه التي زي النشب يعني ليه الاولاد الصغار مولود لسه مولود وواد مفقود يعني ما يئده العرب في الجاهليه يفقد ويضيع يموت يعني وتربيه محصود يعني ما يربى ثم بعد ذلك يحصد ويموت وياتي عليه اجله وفقير وغني ومحتن ومثي مثي تبا لارباب الغفله لا يصلحن العامل عمله ولا يفدن العامل اماله يعني اما ان تصرح عملك والا فستفقد تفقد ايه املك كان انت عمال تامل ايه ده ما اصرحتش العمل فسوف تفقد ايه الامل الذي ترجوه لانك لابد ان تنتهي الى موت كلا بل هو اله واحد ليس بمولود ولا والد اعاد وابدا وامات واحيا وخلق الذكر والانثى رب الاخره والاوله اما بعد فيا معشر اياد يا القبيله بتاعته اين ثمود اين ثمود وعاد واين الاباء والاجداد واين العليل والعواد مش العيان مات قل راح الرهين ذلوبات رخيص والاطباء اللي كانوا يعالجوه مات رخي كله مات اين العليل والهوان كل له ميعاد يقسم قسم برب العباد فاطح المهاد فاطح الارض الذي جعلها سطحا لنا نعيش عليها منبسطه واسعه لتحشرن على الانفراد في يوم التناس واذا نفخ في الصور ونقر في الناقور هذ الجزيره الاخير ده اللي هو ايه فيه كما ذكرت يعني تاثر واضح انها الله اعلم موضع على نفس ال استدعى ويعني ذكرت اللي فيها قران والا فالعرب لم تكن تعرف ايه الطور والناقور الناقور والطور ايضا ولذلك سالوا سبحانه هو الطور قال قرن ينفخ بقرن صحيح والصحابه سالوا النبي عليه الصلاه على الايه عن الطور قال ووعظ الواعظ فانتبه القانص وابصر اللاحض ينتبه القانص وابصر اللاحض فوير لمن تضف عن الحق الاشر والنور الازهر والعرض الاكبر في يوم الفطر ميزان العدل اذا حكم القدير وشهد النذير وباء دم نصير وظهر التقصير فريق في الجنه وفريق في النار كلام حلو وجميل لكن لا يظهر انه قبل الاسلام يقول قوله يا توحيد